رادي تاخد كل عاري تبدله بأمجاد لي تحمل همي وتملاني سلام علشان جمالك ربي ما يصفوش كلام سنين بدور عالأمان كل الأمان معا I asweet me reagili hananak illahi zayyak mi See you.